ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحابون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما